بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلَى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلَى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضارا وجدك عائلة فأمر. ووجدك ضلا فهدا. ووجدك عائلة فأمر. فأم اليتيم فلا تقهر. فأم اليتيم فلا تقهر. وأم سائل فلا تنهَر وانما بنعمة ربك فحدث انما بنعمة ربك فحدث لكم هذه من إلى الله